أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا والميزان إله إني أراكم بخير وإني قال الله لكم المكيال عليكم مدين أخاهم ما من أراكم يوم محيط شعيبا يا غيره بخير أخاف عذاب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 قالوا يا شعيب أ ص ل ا ت ك ت أ م ر ك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا أ و أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك ل أ ن ت الحليم الرشيد قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم إ ل ى ما انهاكم عنه ان اريد إ ل ا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إ ل ا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ه ط ي أ ع ز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إ ن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل سوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء أ م ر ن ا نجينا شعيبا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا و أ خ ذ ت الذين ظلموا ا ل ص ي ح ة ف أ ص ب ح و ا في ديارهم جاثمين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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أ ن ف س ه م فما أ غ ن ت عنهم آ ل ه ت ه م التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أ م ر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد إ ن في ذلك ل آ ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة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 عطاء غير مجذوذ فلا تك في م ر ي ة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إ ل ا كما يعبد اباؤهم من قبل و إ ن ا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم و إ ن ه م لفي شك منه مريب و إ ن كلا لما ليوفينهم ربك أ ع م ا ل ه م إ ن ه بما يعملون خبير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 ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت ك ل م ة ربك ل أ م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن وكلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك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 إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أ ح س ن القصص بما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك هذا ا ل ق ر آ ن و إ ن كنت, كنت من قبله لمن الغافلين إ ذ قال يوسف ل أ ب ي ه يا أ ب ت إ ن ي ر أ ي ت أ ح د عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ك فيكيدوا لك كيدا إ ن الشيطان ل ل إ ن س ا ن عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث ويتم نعمته عليك وعلى آ ل يعقوب كما أ ت م ه ا على أ ب و ي ك من قبل كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و إ س ح ا ق إ ن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف و إ خ و ت ه آ ي ا ت للسائلين إ ذ قالوا ليوسف و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى أ ب ي ن ا منا ونحن ع ص ب ة إ ن أ ب ا ن ا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أ و اطرحوه أ ر ض ا يخلو لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا من بعده قوما صالحين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 فلما ذهبوا به واجمعوا أ ن يجعلوه في غيابه الجب واوحينا إ ل ي ه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون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 قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان ر آ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا إ ل ا أ ن يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها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 يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفرين ذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين وقال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إ ن ا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت إ ل ي ه ن واعتدت لهن م ت ك أ ا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه و إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إ ن ه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما ر أ و ا ا ل آ ي ا ت ليسجننه حتى حين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 قال لا ي أ ت ي ك م ا طعام ترزقانه إ ل ا ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و ي ل ه قبل أ ن ي أ ت ي ك م ا ذلكما مما علمني ربي إ ن ي تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون واتبعت م ل ة آ ب ا ئ ي إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق ويعقوب ما كان لنا أ ن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ا أ ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار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 ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إ ن ي أ ر ى سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات يا أ ي ه ا ا ل م ل أ أ ف ت و ن ي في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون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 وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات لعلي أ ر ج ع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين د أ ب ا فما حصدتم فذروه في سنبله إ ل ا قليلا مما ت أ ك ل و ن ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك و ن ما قدمتم لهن الا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أ ت و ن ي به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 قالت امراه العزيز ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ا راودته عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ ن ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين